لقاهم نَظْرَةً وَسُرُورًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمس ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة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 حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما